وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَسْيًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَزَفٍ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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصوات فلما رأها تهتزك أنها جان ولا مدبرا وَلَمْ تَبِرَ وَلَمْ يُعَصِّبْ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 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنِّي جَاءْتُكُم بِآيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قوما فاسقين فلم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 أعطى الطير وأوتنا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على راد قالت النملة يا أيها النمل دخلوا مساء لكم لا يحطم لكم سليمان وجنوده لا يحطم لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مظاهكم من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 وتفقده الطير فقال ماليا لا أعله ده د أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسالق مبين فما كثر غير بعيد فقَالَ أَحْطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَعْبُدُ أَصْدَقَةً أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين قال قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوته وألوب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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَتْ بِمَا يُوجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي دُمْنِي بِمالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها لهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم Sini di atasnya, khablul ayatul muslimin. "Kata Afri tum dari jin, "Aku datang kepadamu di dalamnya, khablul engkau tidak akan berdiri di atasnya, dan aku di atasnya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 ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها أرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا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 سَوْفَ تَرَى كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا جَمَعْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَسَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا غَلَبُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنَّ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 فَأَلْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ أُنَاهَا مِنَ الْغَابِرِ وَأَمْقَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَشْقَفَ. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ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 من جعل الأرض قرارا وجعل سلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحري حاجزا أإلهما الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المبتر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ مَالَ الله قَلِيلٌ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يهديكُم فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرسلُ الرياح بشراب بين يدي رحمته أَإِلَهُمَّ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وقال الذين كفعوا أذا كنات رابون وأباؤنا إن لمخرج لقَد وعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وَإِذَا orang الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا apabila Allah مِنَ الْأَرْضِ nya أَنَّ maka kamu بِآيَاتِنَا لَا menentukan وَيَوْمَ yang hendak كُلِّ أُمَّةٍ kepada mereka. Tetapi يَكذّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُذعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أكذَّبْتُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِقُ بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الشهر وُرِفَ فَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ الْأَجْوَاءِ داخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ